بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا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 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُنْ لِيمٌ رَبَّنَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ إِنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَاثِدُونَ சிமு கபலும் கவுமாநோரு கரீ அனோ இலையாய் வல்லும் ரோனு ந وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَيَفْتَتِنَنَّكُم مِّنْهُمْ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَاصْرِبْ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمَنَا قَرِينٌ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْنَا جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على علم العالمين وآتيناهم من ما فيه بلاء مبين உம் இன்ன فَتَتَنَوَّلُ لُولَا إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا لُولَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَتُوبَ آبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ نَمْ قَوْمٌ تُبَّعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات ونرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون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 قَلْ مُهْلِ تَّغْلِيفَ الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ جَحِيمٍ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فََاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ التَّرُولِ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ